او يقول احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها او احب الاعمال الى الله الجهاد في سبيل الله يختار النبي عليه الصلاه والسلام لكل واحد منهم وصيه تصبح له واحيانا النبي عليه الصلاه والسلام من غير ما يطلب الصحابي منه وصيه هو بنفسه ياتي اليه ويقول انا عندي مثل ما قال صلى الله عليه الله بن قال له يا عبد ابن يا غلام كلمات احفظ الله يحفظك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 قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك ترضاه لعمتك والشاب يقول لا لا لا حتى إذا انتهى الشاب من النقاش قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس لا يرضونه لأم هاته ولا لأخواته أحب للناس ما تحب لنفسك وأبغد للناس ما تبغد لنفسك فقال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال اللهم طهر قلبه لا قال تعال فأقبل الشاب إليه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 ولا يجدون على الخير اعوانا تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا يعني الصحابه لما يبغى يصلي ما هو كل المجتمع يصلي لما يريد ان يغض بصره مخلوق كل المجتمع يغض بصره لما يريد يمتنع عن الربا كل المجتمع ممتنع عن الربا لما يريد ان يمتنع عن الخمر المجتمع يشجعه كل المجتمع ممتنع على الخمر لكن يا اخي لما تاتي الى زمان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 لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لو أن عنده إيمان كان مازنى كان منع الزنة من, من, من المعطية قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لو عنده إيمان كان لما يرى الخمر يقول عوذ بالله أم الخبائف من مات مجمن خمر لقي الله كعابدي وثن مرها عندي واحد من, من طلابي في الجامعة كنت قاعدة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 ثم ذهبك إلى مكان تشرفي الخمر ثم شرفت الخمر ثم بعد ذلك تقول ليش هو فعلا situação فاعش يا جماعة اسقل المحارم تكون عبد الناس المحارم قد تكون صحبة تياق انتبه يا ولدي منها المحارم قد تكون احيانا فواحش المحارم تكون نظرا حرام المحارم تكون كلاما باللساء المحارم يكون احيانا مال يكتف به العنسان او ينفكه اسقل المحارم تكون عبد الناس والله ما اعجبني يا جماعة لو الواحد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 قال كم يوجد من الناس مجانين قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل الكثير تفضيلة أليس الله تعالى فدعقاني سمعا أسمع به وأسمع القرآن وأعرف أحاديث الناس حولي قلت بنا قال كم يوجد من الناس ثم لا يزمعون قلت كثير قال الحمد لله الذي فضلني على كل الكثير تفضيلة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 ما ترسجل لنفسك تكون مسلما انا احب لنفسيي اني اطلي و ينبغي اني احبة للنفس انا احب لنفسييييي مثلا ادعوي الى الله احب هذا للناس يقول لهم ليش ما تدعونيلوا له الله ليش ما تنضؤون الناس ليش ما تصلونه في المسجد ليش ما تفعلوا كذا احب للناس ما تحبوني نفسك تكن مسلما ثم قال عليه الصلاة version ولا تكتر الصحك فان كثرة الصحك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 يا رسول الله عمر جاء يدخل ولا ما أرد عليه يا رسول الله عمر ما أرد عليه واضح النبي ظلم ما يريد قابل أحدا خرج قال يا عمر نستأذن ثلاثا ولم يأذن راجع عمر جالس لنج الى متى الى الظهر نبكي لعمر يا رسول الله هذا عمر ما أرد عليه رسول الله عمر جاء مرتين ما أرد عليه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 يلا ها واحد منكم يبدأ يلا ها ابدأنا ابدأنا بسم الله الرحمن الرحيم انا والله مو عندي مو والكلب خير انا والله قلت احبك فالله وجيت نسلم عنه معي <تصفيق> <علي تصفيق> نعطيه الاشتاب الله لا حلو اشتاب لك اللي يرى ان احنا نعطيه الاشتاب يرفع يده اوه ما شاء الله استم استم <تصفيق> استم ابد يا رجال ابد حلالك استم يا مطوح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 وبدأنا في شري ونعم ونعم كان عندنا عشاء فضقى من العشاء فرحت عليها من جارنا فطقت طقتنا هاي شبان وجهك الكاب شوي <تصفيق> <تصفيق> ومت دعوة اليوم بخربانة ها جي تكلك ما تكتكنا هيا ومحلكتك فجيت فعطيتم من العشاء بقى بقى عشاء ورحت ودي لزيرانكم فجيت فقلت للصدق قال تصدق علينا ممكن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 جانا زمان القابط فيه على دينه زي القابط كده على, على جمر على جمر جانا زمان القابط فيه على دينه زي كده على جمر اللي بيتقل منك تضعف ولا محتاجها ولا مضطر واللي بيترق واللي بيقتل واللي بينحب واللي بيظلم واللي بيكذب واللي بيظلم واللي بيكذب كله ضغار